أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل الأحياء عند ربه يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون. ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس اننا الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فاحشوهم فزال لهم وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هم قلبه بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافو ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز حتى يميز الخميث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من الرسل ولكن الله يجتبى من رسوله ما يشاء فأمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلכם أجر عظيم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 لا تبلون في أبوالك وأنفسكم ولا ولا تسمع من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذل كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ويحبون ويحبون أن يحملو بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولللهم الكسَّمَاتِ والَّرْوَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ واختلاف في الليل والنهار لآيات الأول الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماء والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 لا أكفّر عنهم سجئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن قلبو الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزل من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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب وللنساء إن صيب من ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر نصيب مفروض وإذا حضر القسمة أُولُ القُرْبَة واليتامى والمساكين فَرْزُقُهُم منه وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفًا خافوا عليهم قافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فنها النص ولأبويه لكل واحد منهما السلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنوار قاالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا قاالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوهفن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تبا وأصلحها فانتبه وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان تواب الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون الصّوم أبجَهَلَت ثم يتوبون ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أكرهن ولا تعذلنهن ولا تعذلنهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا إلا أن يأتين بفاحة بالمعروف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 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا, إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ضمة عريكمُم أَُّها وبناتكم وَوبنَااتُكمم وعماتكم وخالاتكم تُكمم وقال تكم وَقالَا تُك وَوبَنةُ الْ الأخي وَوبَناتُ الْ الأُخْتِ وأَّها تُكمم الَّ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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم, فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة